بيّن الإمام ابن تامية مازلنا مع التواصل الوسيلة بيّن الكلام على الشفاعة كيفية الشفاعة بالذات وأيضاً الكلام على مسألة الدعاء وطلب الدعاء من الغيش أراد أن يدخل في صلب الموضوع تصريحا نحن قلنا في هذا الباب نحن معه وحدة وحدة إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه يجب أن تعرف معاني أو أن تعرف معاني واعطى كل الذي حق حقه فيعرف ما ورد بالكتاب والسنة من ذلك ومعناه ما كان يتكلم به الصحابة يفعلونه ومعنى ذلك وأعرف ما احدثه المحدثون المحدثون فيها المحدثون في هذا اللفظ ومعناه فان كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب مواقع من الاجمال والاشتراك في اللفظ ومعنيه حتى تجد اكثرهم لا يعرف هذا الباب وفصل الخطاب فيه ما. نعم ويقول الاضطراب جاء من الخلط والإجمال وعدم التفصيل يعني عدم وقوف على النزاع طلب الوسيله مذكور في القران يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وفي قوله تعالى قل يدعو الذين زعمتم من دونه فلا يملك كشف الضر عنكم ولا تحويله اولئك الذين يدعون لا يتغون ربهم من وسيله ايوم اقرب رحمته ويخافون عذابه من عذاب ربك كان محذورا ده لو هو أراد ان يجر الناس إلى ان هذه الوسيله نعم هي عبادة كانت عبادة إذا لابد لها من توقيف وهذا هو الذي نتكلم فيه في هذا الباب فالوسيلة أمر الله جل وعلا أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وانبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما تقرب إليه العبد هي ما تقرب إليه من الواجبات والمستحبات فهذه الوسيلة أمر الله المؤمنين بابتغائها فهي كل واجب ومستحب وما ليس واجب ومستحب لا يدخل فيها سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا فانظر هنا فتكون الوسيلة هنا في هذا الباب لابد أن تكون مشروعة فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر به أمر إجاب أو استحباب وأصل ذلك اليمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فجماع الوسيلة أمر الله الخلق بابتغائها هي التوسل الذي باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني لفظ الوسيلة في الأحديث الصحيحة قوره صلى الله عليه وسلم الله ريا رِيَا الْوَسِيْلَةَ فَإِنْهَا درجة في فِيَلْجَةَ لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيام وفي قول من قال حين أسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام المحمد الذي وعدته قال حلت شفاع فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نسأل الله تعالى له الوسيلة ومن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة جزاء وفاقا وأجرا طباقا فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم استحق أن يدعومه هو أن يدعو هو لهم فإن شفاء نوع من الدعاء كما قال إنه من صلى عليها مرة صلى الله عليه بها عشرة أراد أن يبين الوسيل وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه فيه في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به كما يقسمون بغير الأنبياء الصالحين ممن يعتقدون فيه الصلاح وهذا في دلالة واضحة جدا على مسألة التوصل المشروع التوصل الممنوع أراد أن يبين المفارقة بينهم. شوف قال فالمعنيان الأوليان أو أو الأو الأولان صحيحان باتفاق العلماء على ما فأخذهما فأحدهما أصل إيمان والإسلام وهو التوصي بالإيمان وابطاعته والثاني دعاء أو وهذه دقه نظر من امام ابن تيميه هذه دقة نظر الإمام ابن التامية. قال فادام جائزاني بجمع المسلمين ومن هذا قول عمر الخطاب اللهم انا كنا اذا اجدبنا توسلنا اليك بنبينا فتسقنا واننا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا اي بدعائه وشفاعته لقوده له الوسيله وهي القرب عليه بطاعته وطاعت رسوله ما يطع رسوله فقد اطاع الله فهذا التوصل الاول واصل الدين وهذا لا ينكر احد من المسلمين اما توصل بالدعاء الى بذاته وهنا اراد ان يفرق كما قلنا ب المشروع والممنوع وهذا جيد جدا في هذا الباب ولذلك قال لهذا عدل ان توصل بي لا توصل بام العباس تمام و توصل عمر بن الخطاب قال له قم يا عباس فادعوا قم يا عباس فادعوا وحتى العباس قال اللهم انك تعلم انني لست بخيرهم ولكن اللهم انك تعلم انني لست بخيرهم ولكنهم توسلوا بي يعني بدعائي لمكان من رسولك ثم دعا حتى سقوا بذلك وبيانها تأصيلاً ما أحد ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم استشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعضو الله لنا بإذن المسألة المهمة في هذا الباب التي قسمها الممتعينية حتى يعني يجعلها علامة فارقة بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع هو أن رفظ التوسل يأتي ويرد به معاني ثلاثة التوسل بطاعته وهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به كما قلنا أن الإيمان لا بدنا عمل صالح التوسل بدعائه التوسل بدعائه وشفاعته وهذا كان في حياته كما في حديث الاعمى انه قال استشفع بك واستشفع بك عند ربي وقال له ادع لي وفي اول الحديث حتى لما قال له ادع لي قال ان شئت دعوت وان شئت صبرت لك الجنه نعم قال بل ادعوا لي والثالث هو التوسل به بذاته بمعنى الاخصامه على الله بذاته والسؤال بذاته فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء نحوه لا في حياتي ولا بعد مماتي ما لا عند قبري ولا على غير قبره غير قبر ولا يعرف هذا في أي شيء من الأداء المشهورة بينهم إنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة ومرفوعة وموقفة هو حديث أثمان بن حنيف حديث الأعمى هو حديث ضعيف جدا تمسك به وهو ليس فيه حجة لأنه ضعيف وهذا هو الذي قال أبو حنيفة أصحابه أنه لا يجوز وأنه وأنه عنه حيث قال لا يسأل لا يسأل بمخلوق ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك قال أبو حسين قدورى في كتاب الكبير في فقه مسمى بشرح الكرخي في باب الكراه وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبو حنيفة قال بشير, بشير بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك وهو قول ابي يوسف قال أبي يوسف بمعاقد العز من عرشه هو الله فلا أكره هذا هذا بين المعنى الدائر هنا على المعنى في هذا الباب المهم أنه لا لا يجعل أحدا وسيطا بين وبين الله جل في قال وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك بحق البيت الحرام والمشع الحرام وقال قدوري المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق الخلق على الخالق فلا تجوزه فقد وهذا الذي قاله حنيفه أصحاب من أن الله لا يسأل المخلوق له معنيا أحدهما هو موافق رسالة الأمة الذين يمنعون أن يقسم, أن يقسم أحد بالمخلوق فإنه إذا منع ان يقسم على مخلوق بمخلوق فلا يمنع ان يقسم على الخارج بمخلوق أو لا واحرى وهذا بخلاف اقسامه بخلاف اقسامه سبحانه المخلوقات كالليل اذا اخشى النار الجليله والاقسامات التي جاءت في القران لان اقسام المخلوق يتضمن من ذكر اياته الدل على قدراته وربوبيتي طبعا وحكماته واحدانياته ما يحسن معه إقسامه بخلاف المخلوق فإن أقسامه بمخلوقات شرك كما في السنن من حلف غير الله فقد أشرك وقد ورد من كان حرفا فليحلف بالله أو ليصمت لا تحلفوا آبائكم فإن الله ينهاكم أن تحلفوا آبائكم وفي قول من حافظ الله تعالى عدز فليقول لا إله إلا الله وقد اتفق المسلمون على ان من حلف بالمخلوقات المحترمة أو بما يعتقد هو حرماتك العرش والكرسي والكعب والمسجد والمسجد الأقصى والمسجد نفسه صلى الله وسلم والملوك وأسف المجاهدين والانبياء الأنبياء كل ما, ما نراه عندنا حتى في مصر كثيرا بالشرف رحمة الأمة والأمانة وغير ذلك كلها من الكفر لأن النبي قال محفوظ لا فقد كفر الكفر الأصغر والحلف في المخلوقات حرام عند الجمهور ومذهب أبي حنيفة واحد قاله في النذب الشافعي وأحمد وقد حكى إجماع الصحابة على ذلك حكى إجماع الصحابة على ذلك وقيل ما قولك التنزيق والأول أصح حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس بن عمر لا نحلف اللهي كذبا أحب إلي من أحرف بغير الله صادقة وذلك لان الحلف غير لا شرك والشرك أعظم من الكذب وإنما نعرف النزاع في الحلف بالانبياء فعن احمد أحمد في الحلف النبوي صلى الله عليه وسلم روايتين هما لا ينعقد الأمين به كقول جمهور العلماء مالك والشافعي وابو حنيفه والسنياتا عقد أي نعقد الأمين به وأختار ذلك طائفة من أصحابه قال القاضي وأتباعه ابن وافق هؤلاء وقصر أكثر هؤلاء النزاع في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وعده ابن عقيل على سأل الأنبياء واجاب الكفارة بالحلف بالمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف مخالف للنصوص فالاقسام به على الله والسؤال بمعنى الاقسام هو من هذا الجنس أما السؤال بالمخلوق اذا كان في باء السبب ليست باء القسم وبينهما فرق فان النبي صلى الله عليه وسلم سلم بابرار القسم و تعالى سؤال من عباد الله أنا من عباد الله و عباد الله و عباد الله و عباد الله و عباد الله و الله و قال الله و عباد الله و عباد الله و عباد الله فلذلك هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من أعاد الله من لو اقسم على الله لأبره في رواية قال بأشعة أغبر مدفوع بالأبواب لو اقسم على الله لأبره في رواية قال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو اقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عطل جواظ مستكبر وكذلك حديث النظر الاخر من أفراد مسلم وقد روى رؤى في قوله إن من عباد الله لو أقسم الله لأبره أنه قال منه ابن مارك نعم وقد أقسم في اليمام أقسم على الله العلا أن يجعلوا شهيدا وأن يوليم ذغورهم وإذا أخذ أقسم بيع على غيره قال بالله لا تأكل باللّه لا تشرب باللّه لا تلبس وهو وهو يقص القسم عليه كفار عليه كفار إن لم يبر قسمه وإن كان الأول أن يبر قسمه أما إذا قال أو سألتُك باللّه أنت فعل كذا هذا سؤال وليس قسم وقال قال صلى الله عليه وسلم من أقسم بالله لا من أقسم لكم بالله فصدقوه ومن سألكم بالله فاعطوه وليس على ذلك كفر أما الذين يقسمون على الله فبل قسمهم يعني من أوليائه المخصوصون فالسؤال كقول السائل أسألك بأنك لك الحمد أنت المنان بدأة السموات والارض هذا الجميل اسالك أسألك بأنك توصل بأسم الله الحسنى ونصفاته الأولى ثم أتى بعد ذلك بالكلام على أسماء الله جلال في علال في هذا الباب نقف عندها لأنها نوع من أنواع التوسل وقد بيناه في ذلك حتى نأتي إلى التوسل المشهور وهو الكلام على التوسل بالذات التوسل بالذات النبي خاصة أو التوسل بدوات الصالحين وهذا إن شاء الله الذي فيه المعترك الذي نريد أن نبين ذلك